فلما أَضَاءَتْ ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فِي ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا, وادعوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فِيهَا أزواج مطهرة وَهُمْ فيها خالدون إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا ما انك انت العليم انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انباءهم باسماءهم قال الم اقل لكم قَا أَلَم أأَقَُّكُمْ إِي أَلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَالْأَْرضِ وَأَلَمُ مُ بدُون وَأَلَمُ مُ بدونُونَ وَمَا كُتُم تَكْتُم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 قُلْنَا ابْطُ مِنها جَميعا فإِمّا يَأْتِيَنَّكُم مِنّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم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 تَأمرونَ النَّاسَابِبِض وَتَ سَونَ أَافوسَكُم وَآاتُمْ تَتلونَ الكت أفَلَا تَعقلون وَْتَع بِصَّبرِ وَ الصَّلَ وَتَعوا بِصَّبرِ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 بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 أم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ, مما تنبت الأرض مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ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 وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا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 وَلا قد أنزَلْنا إلَكَ آياتِ مبَناتِ وَماَا يكفُرُ بهِهَا إ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 وَماَا يُعَّمَانِ مِنْحَدٍ حتىَ يَقُل إِ مَا نَحْن فتْنةُ فَلَا تَكفرُر فَيَيتَعَمُونَ مِنّ مَا ماَا يُفَذِّقونَ بِهِ بَينَ الْ المَرِّ وَزَووجِ وَمَاهُ بِضَِّينَ بِه مِن أَحَدٍ إِللاا بِإِذنِ الل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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد, من بعد مَا تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَِّهِ وَهُوَ مُحْسِنُون فَلَهُ أَجرُ فَلَهُ أَجرُهُ عِن دَرَِّهِ وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون وَقالَالَةِ اليَهودُ ليسسَةَّ صَرَ على شَيْء وَقالَالَةٍ النَّ صَرَلَسَة يَهود على شَي وَهُمْ يَطْلونَ الكِت كَذَلِكَ قالَاَّنَ لاَا يَعمُونَ مِمثلْ قَولِهِمْ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْومَ القِيَامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ يَختْتَلِفُون.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 وَبَيَّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمِي يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 وَإِذْقالَا إبَرَاهِي مُرَبِّجَ عَهَذَا بَلَدًا آمِنَ وَررزُقَ أَلهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِلل وَررزُقَ أَلَّهُ مِنَ الثَّمراتِ من قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ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 إذقالَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِم بَعْد قالوا نَعبُدُ إلَك قالوا نَعبُدُ إلَهكَ, إلهك وَإِلَهَا أَبَِكَ إبَرَهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ إِلَ إلَه وَحِيدَ وَنَحْنُ لَ مُسلِْمون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 إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أمن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 فاستبيقوا الخيرات فاستبيقوا الخيرات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 al la zhin a sa ba tuhum mu s i ba tun kālū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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك اللَّهُ الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم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 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَ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 لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 وَأَن اللهَّ يَشَديد العذب إذْتَبَر الرَّأ الذيينَ التُبِعُوا مِنَ الذيينَ التَّبَعُ وَ رَأَ الْعَذاابَ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 وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبي ذوي القربى واليتامى, واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون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 الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, سألك عبادي عني فَإِنِّي قَرِيبٍ قريبٌ اُجيبُ دعوةَ الداعِ إذا دعانَ قريبٌ اُجيبُ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتبعون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالافم وانتم تعلمون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 فَإِن نَّهَؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص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 مَأْفِيضٌ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك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 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين تا يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذاه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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تبروا وَ تُصلنح بن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 غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ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 21 فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكتمتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 مَاذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَيُضَاعِفُهُ لَكُمْ أُضْعِفًا كَثِيرًا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 إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وَثَبِّتْ أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين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 مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ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 موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت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 كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِ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 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالنيا فلهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يَمحَقُ اللههُ الرِبَا وَيُررب الصَّدَقاتِ واللهُ لا يُحِبُّ كُ كَفارٍ أَثِيم إ الذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ وَأَقام الصَّلَةَ وَآتَو الزَّكاتَ لَهُم أَجرهُم لَهُم أَجرُهُم إدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْوفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحزَنون.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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم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 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 wa'afu' anna wa'afu' anna wa'afu' anna wa'agfir lana wa'arhamna anta maulana فانصرنا على القوم الكافرين